القمر ينادي وصحاري أنغام الحادي تنادي شيء عادي والشيء ينادي صمتا صمتا أنا شيد بلادي وننادي الحب الحب يا بلادي الحب كالطفل يبكي ويصرخ وينادي أنا أظهر قلب في الوادي وشريف وأصيل كأصالة أجدادي كذاب كذاب يا حب ما أنت الشريف ولا حتى عفيف اسمعني وبطل تحريف كل اللي تقول عليه موزون يطلع تخريف سيبني أوصفك حقول كلام يكسفك ويحرجك ويدبحك وما بتموتش سيرتك على كل لسان وعامل فيها طبيب لكل إنسان بتقول إنك بتعليجني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 والشيء ينادي صمتا صمتا أناشيد بلادي وننادي الحب الحب يا بلادي الحب كالطفل يبكي ويصرخ وينادي أنا أطهر قلب في الوادي وشريف وأصيل كأصالة أجداد كالداب كالداب يا حب منت الشريف ولحت عفيف اسمعني وبطل تحريف كل اللي تقول عليه موزون اطلع تخريف سيبني اوصفك حقول كلام يكسفك ويحرجك ويدبحك وما بتموتش سيرتك على كل لسان وعامل فيها طبيب لكل انسان بتقول انك بتعلجني وبعلاجك تسيبني تجرح في جراح تعيش ونعيش وفي جراح تطيب بالدبح وفي جراح تطيب بالصبر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 عشكت فيها راجل والعشق ماهو غاية وعمل منك طريق وجسر وقحها في الخطايا ركبها سفن معاصي بقيت قرآن وآية ملعون يا حب انت يا طريق ملهوش نهاية يا شوقي وحزني ليلي يا فقري ويغناية يا فرحتي لما شوفها ويا أنين وصوت بكاية يا حرب بمفاشي فارس كل الفرسان ضحاية وبرضو ارجع وحبك شكلك مولود كعاية